شو رايك موضوع وصول عشان انتوا المره اللي فاتت بيقولوا خصلت في مش فاهمين انتوا بتقولوا ايه ما احنا ما ليه يوم الثلاث المره بيقول بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم باب الأدلة احنا بدانا المره اللي فاتت في باب الأدلة وقرينا القرآن الكريم مفصلنا فيه شوية نقرا بس الكلام المكتوب عشان لو كان في حاجة سبناه اول حاجة الدليل هو ما يستفاد منه حكم شرعي احنا قلنا العمل في رسول الفقه ان احنا بنعمل ايه ننظر لمجموعة أدوات اللي هي قاعد الاستنباط يعني في مجموعة دلة اللي هو هيقول عليها دلوقتي عشان نخرج بحكم اللي هو الحكم الفقهي فأول دليل وأكبرهم أعظمهم القرآن الكريم وهو أساس الشرع الذي بنيت عليه أحكامه وأصلها وينبعها وكل ما بين دفتين مصحف فابت ثبوتاً قطعياً لا شك ولا ريب فيه بطريق التواتر القطعي كل ما بين دفتين المصحف يعني اللي مكتوب في المصحف حاليا ده ثابت ثبوت قطعي الإنسان متأقن أن النبي عليه الصلاة والسلام تلفظ به زي ما نحن نتلفظ به دلوقتي ولا ريب فيه لطريقة الثبوت القطعي ديت هو موضوع التواتر شرحنا مرة فتة التواتر يعني ايه يعني ايه تواتر؟ نقلوا عن جمع, جمع يحيل العقر تواطئهم مع الكاتب أو الخطأ ماشي؟ ده التواتر والتواتر ده هو كان من أول نزول الوحي من لدى النزول الوحي الأمين به على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم من رب العالمين إلى الآن فالقرآن الذي بين أيدينا هو نفس القرآن في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم وفي الأعصار بعده لا تحريف ولا تغيير ولا تدير فيه قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ ماشي. فيه ملك ملك فيه مل. دليل الثاني السنة النبوية السنة لغة الطريقة يعني لما يقول سنة فلان يعني طريقته طريقته فيه في الحياة يعني. ولكن السنة عند الأصوليين هي ما نقل إلينا عن الرسول صلى الله عليه وسلم من, فعل من قول أو فعل أو تقرير غير القرآن يعني كل ما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام سواء كان قوله هو أو فعله والصحابة روه او واحد من الصحابة فاعله والنبي عليه الصلاة والسلام اقره يعني لم يمكن عليه غير القرآن طبعا ده اللي هو السنة وتعريف السنة عند الفقهاء مختلف وعند المحدثين مختلف برضه السنة عند الفقهاء الاول هي ايه مش مهم المحدثين بالوقت عشان هتفرق عندي ما هي السنة لما الفقيه يقول ده سنة يعني ايه يعني المستحب السنة عند الفقهاء المستحب وبعضهم فرق شوية ما بين السنة والمستحب قال ان السنة هو المستحب اللي ثبت بحديث النبي عليه الصلاة والسلام والمستحب هو المستحب الذي ثبت قياسا على فعل النبي عليه الصلاة والسلام يعني محوش يعني بس ما علينا يعني السنة لما الفقه يقول سنة أو إحنا كلامنا الدارج لما يقول سنة يتبرر بالذهن طبعاً كلام الفقهاء لأن الفقهاء بيكلموا عموم الناس، في بس سنة الفقهاء هو المستحبات، يعني قسم الفرض يعني فرضه مستو اللي هو اللي إحنا قلناه في الأحكام الشرعية كده لما يقول المستحب، الأحكام التكلفية، إذا ده هو السنة، لكن لما الأصليين يقولوا سنة يعني حديث يعني حديث إما الحديث ده ولفظه من النبي عليه الصلاة والسلام أو فعل النبي. او فعل احد من الصحابة او قول احد من الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام اقره تمام طيب الكلام مع الزواج والحاجات دي ده ولا كانت ده سنه ده ده حديث ما ينطق عن الهوى لا يعني بلاش بلاش حديث كده يعني ده او ده كلام ده واحد من اي ناس تمد الفقهاء ان الانسان في السجود بيضمره كعبيه يعني رجليه بلاتين مضمومين وهو ساجد فيش اي نص من ده مش موجودة في الاحاديث اللي فيها روايات الصلاة ايو اني فعل يعني امتى يعني اصوه ده شاهد على اللي انت بتقوله بالظبط سيدي عائشة لما طال بالنبي عليه السلام والسلام الصلاة وهي مش عارفة هو فيه الفضل تتحسس بيدها اللي ما وضعت كفها على عقبيه كفها ما يجي على عقبيه الاثنين يبا هم اكيد مضمومين وقالوا من هنا بقى يبا الصلاة اللي حتى مش قولوا مع ازواب ده كتبتتدور عليهم يعني فلو ده ما تنقلش ما كناش عارفنا ان هو كان رجلته مقفولة في السجود <تصفيق> ايوه بس جت من نقل ايه نقل انها كتبتتدور عليهم يعني بيحكوا يعني هي ما قالتش الحديث ده على أساس ان هي تروي صفه الصبر هي بتقول ان هو كان بيصلي كتير ومش عارف ايه ف فهي اتاخر عليها فضمم مش شايفه فخدت تدور فحطت ايديها على كعبين بس بعد كده انتهى الموضوع بعد كده بقى استنبطوا منه الحكم ده انا بس كنت فاكر يا محمد يعني عادي شويه خالص دي قاعده قاعده ايه ده حديث ده حديث ابو عند الاصولي حديث وينظر فيه لو وصلت الدليل منه تأخذ دليل. نشيل. هيفروا بعد شوية على الأفعال. لا والله. يعمل ضوضاء. لا والله. مطلوب ضوضاء. لا <واحد>. في <تصفيق> ثلاثة حاجات فرقوا ما بين أفعال النبي عليه الصلاة والسلام اللي على سبيل العبادة بده فعل أكيد مستحب. وأو على سبيل العادة. أو على سبيل الجبلة يعني النبي صلى الله عليه كان يدعب وينام أو يبوع ويأكل ده جبلة الناس كده البشر كده فده يستمد منه حكم ما يستمدش منه حكم لكن لو تنقل حاجة من هذه الحاجات دي عن طريق الصحابة يفضل حاجة من السنة ممكن بعد شوية نستدل بيها على حاجة بس دية أفعال جبلية ما فيهاش أحكاية أو أفعال العادة زي إن هو كان بيلبس مثلا الإزارة والرداء أو إن هو كان بيعمل كذا أو شك دية عادة أو إن هو كان بيلبس الخوف أو ال والنعله ده كان بالوصل فلاني أول ما كان بيصلي ما كان شيخل على النعلي يعني الحاجات دي يتم منها أفعال ممكن وممكن لكن على سبيل العبادة اه لكن لما نيجي ننقل كل اللي اتنقل دوت اسم سنة مين بقى يعني يستدل بيه ان دوت مش فحب ان دوت واجب ان دوت مش عارف ايه ننظر بقى اللي انت بتقول عليه ان هو يعني فعله وانا عايز اشرب ولا فباية اتكسرت فبيعملها ولا ان نعله واتقطع فبيخياطه ده يستمد منه احكام ولا لأ ننظر بعد كده ولكن هو نفسه نوعه كان بيخصف نعله عليه الصلاة والسلام النقل ده ده اسمه صنع نعم ده حديث ممكن بطنع المفهومين وممكن بطنع المفهومين ممكن بقى لو اثبتوا ان دوت حاجة مستحاب ماشي من أمثلة السنة القولية قوله صلى الله عليه وسلم إنما العمال بالنيات ومن أمثلة السنة الفعلية بيانه صلى الله عليه وسلم بالفعل لما أجمله القرآن في الصلاة مثلاً والحج ومن أمثلة يعني صلوا كما رأيتموني أصلي فصفة الصلة التي اتنقلت لنا هي رؤية الصحابة لفعل النبي عليه الصلاة والسلام اخذوا عني مناسككم نفس الكلام برضو كان رواية المناسك الحج كلها انه هو فعل كذا فعل كذا يمكن الالفاظ اللي في مناسك الحج قليلة نزلت هنا وكل و جمعوا كلها منزل مثلا ده لصظ لكن الفعل نفسه انه هو يوم عرف راح عمل كذا ومش كل دي رواية واحد من الصحابة عن فعل النبي عليه السلام نشان يبا ديه السنة الفعلية واما السنة التقريرية كل ما قرره النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره مما رآه أو سمعه من عمل أصحابه بحضرته طبعا من عملهم أو من قولهم يعني إما قالوا أو عملوه من عمل أصحابه بحضرته أو في غيبته كما رأى الصحابي يصلي سنة الفجر بعد صلاة الفجر وقبل سلوق الشمس ولم ينكر عليه ناشين المفروض أن فيه نهي عن صلاة بعد صلاة الفجر. ولكن واحد من الصحابة فادته للسنة فصلى الجماعة الأول وبعدين صلى السنة بعد الصلاة وقبل الشروق النبي أرسل مرآه ولم ينكر عليه لسمه إطرار زي مثلا الصحابة اللي راحوا راحوا راقوا واحد من, من الأعراب من الملوك العرب يعني بالفتيحة يعني قروا عليه الفتيحة على انها تبقى رقية فشوفي فداهم يعني اشترطها ليه في البداية انه هو يعني لو شوفي هيخدوا منه كذا وكذا وكذا وبعدين راحوا سألوا النبي عليه الصلاة والسلام فأقررهم أقررهم على الفعل حتى ألهم في الأحد اقربوا ليه معكم بسرعة حتى لو ما كانش موجود يعني واحد من الصحابة فعل فعل حاجة معينة، والنبي عليه الله والسلام ما كانش موجود، وإحنا فاهمين إنه هو ما عرفش، يعني ما حدش لنا إنه هو عرف الفعل ده أو حصل ولا ما حصلش. كون الله عز وجل لم يعلم النبي عليه الصلاة والسلام أو أعلمه والنبي سكت، ده بنخب لنا إقرار. ما هو حصل في عهد الوحي، فإن كان النبي ما عرفش أو عرف معلوماتنا احنا يعني ما يفرقش حاجة. فحتى لو ما عرفش، إحنا فاهمين إنه هو ما عرفش، الله عز وجل علم فلو هو علم وما اعلنش النبي او اعلامه والنبي اصلاه اقر يبقى خلاص مش حرق هنالسا مفصلين دلوقت الافعال اللي على سبيل الجبلة ما هي السنة ولكن ممكن يكون داخلها حاجات من السنة يعني مثلا ان هو بياكل البشر كلهم لازم يأكل فدي جبلة البشر ان هو بيأكل ويشرب لكن كيفية الاكل وكيفية الشرب دي فيها سنن يبقى فعل فعل الموضوع ده بكيفية معينة فيها سنه عشان نثبت دوت لازم بقى يكون قول او فعلا لكن الاكل العادي ان هو مثلا كان بياكل لحمة او بياكل رز أو في استحباب للرز او اللحمة ما فيش استحباب ده من الجبل الا اللي موجود ان هو كان بيشرب اللبن او مش عارف بيعمل مش عارف كذا ده بقى ده وبلجبل ان هو كان بينام مثلا دي افعال جبليه يبقى النوم مستحب لا النوم مش مستحب كيفية معينة بقى في النوم ياللي مستحب لما واجه عليه صوت صلاة بطريقة معينة للنوم مثلا يعني ماشي الأفعال اللي على سبيل العادة زي اللبس مثلا ان هو كان بيلبس إزارور ورداء نقول له مستحب نلبسه دلوقتي لا لأن هذا كان من عادة العرب اللبس ذا لكن القميص ده فيه توجيه بقى لحب الرداء ليا القميص ترى <تصفيق> <تصفيق> لا لا, لأ. لو نص لا ترفض نبيع صلاة باللي هو بيحب كذا بالغالب تكون محبه شرعيه عند دماغهم القصودين هو اسكر للعورة فريد. فريد. لا هو ما قالش بيحب الثريدي وقال فضل الثريد على الطعام كل الناس عارفين ان الثريد افضل من الامح يعني منطقي يعني الفتة احسن من الامح الطعام دل هو الامح الامح عادي الفرق ما بين الثريد والامح الثريد ده كان امح وبعدين اتطحم وتخبز وتعمل عيش وبعدين اتحط العيش ده متكسر وتحط عليه شربة بعد كده كل ده فرق ما بين خفضل الثريد على الطعام لكن ما قالش انهم يحب الثريد عليه السلام ما قالش كدا مجزاء صلب ان شاء الله كدا ابيهها يعني كدا فرق عنه احد الزجل باكت او بصنا غير السيدة عايشة لان حبول السيدة عايشة عن ابي بكر مسألة غير حبه اللي اي بكر للمحبة الشرعية يعني مجزين طيب الابيذ ايه ان يقول لي ابعالي ان شخارة ومحدش أنكر عليهم خالص لا الصحابة ولا النبي كلها تبقى سنة يعني كلها تبقى صحيح على الأقل مباح لأن الصحابة كلها ما كانواش يتركوا مكروه حتى ولا ينكروا عليه فلو فعلوا, فعلوا فعل عالم النبي أو لم يعلموا وانتشر وما حدش أنكر عليه من الصحابة خلاص نتاقي. قلنا من ده حاجة من الأحاديث هذا مش الظاهر من الصحابة ده ميطلنا. خلاص بدأ وعلى الاباح إن ما كانش حاجة من الشريعة أصلاً يعني ده يبقى مشروع يعني. ممكن صنع الفعلات تقتضي الوجوب وممكن تقتضي الاستحباب. بس هو أكيد الحاجات الفعلية. المنقول بالفعل أقل مرتبة من القول فلو تعارضوا الفعل والقول يقدم القول لو معرفناش نجمع ما بينهم يعني بس لم نتقدم شوية لسه ندخل نابق هنقول بعد شوية باب الأمر والنهي أن الأمر يفيد الوجوب والنهي يفيد الوجوب إلا لو دل دليل على إن النهي أو الأمر دول مش للوجوب يعني ينزلوا مرتبة تد وفي أوامر في القرآن ما هي أشل زي مثلا أوامر الإباحة كتير إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض الانتشر في الأرض بعد الصلاة مش واحد ولا حتى مستحب مباح بس يعني تخرج من المسجد بعد بعد انقضاء صلوات الجمعة ده مباح مع إنه أمر هو لكن الأمر يفيد الوجوب لو خلا من القرينة لو في قرينة وكذلك النهي بقى. يفيد التحريم إلا لو في قرينة قرينة تصرفه إما على الكراهه أو للإباحة أو لا هي حاجة نعم نهي بعد حظه أمر بعد حظه هم كانوا منعين من هو يغادر المسجد يعني ذاروا البيع فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ده الأمر اللي في الأول فهو محظور عليه أنه هو يبيع ومحظور عليه إن هو يترك المسجد فلما يجي الأمر بعد كده فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله يعني خروجوا واشتروا يبقى مش المقصود تخرجوا وجوبا واشتريوا وجوبا يعني ماشي؟ ننجلها بعد كده في بابن شاء الله ومن أمثلة الثنة التقريضية قلناها ومن الثنة ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي المباشر ومنها ما كان اظنوا دي كان مش كاما ها دي والطفا ما كان باجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم وقره الله عليه يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش عنده وحي في مسألة معينة وحدثت المسألة فاجتهد النبي عليه الصلاة والسلام وقال فيها يعني عمل فيها حكم معين والله عز وجل أقره على الحكم دوت تبقى دوة تسنة برضو شو كل حاجة بيها ما أنت عنها؟ أوه. يعني هو مش هيخالف الوحي والاجتهاد في عدم وجود الوحي ده مش مخالف ده الأمر الشرعي ما هو مفيش امر دلوقتي يعني زي مسألة أسرة بدر يعني جوة عكس اللي احنا بنقول أسرة بدر دول نقتلهم ولا نسيبهم النبي عليه الصلاة والسلام كان مرائي ان احنا ناخد فيهم الدية وناخد فيهم الفداء ولا نسيبهم وابو بكر كان زيه وسيد معمر قال لا نقتلهم ساعه ما هم كانوا بيتناقشوا ما كانش فيه تشريع فكان الواجب ساعتها هو ايه طالما مفيش تشريع الاجتهاد فاجتهدوا النبي عليه الصلاه والسلام اجتهد ساعتها وصوبوا الشرع يبقى السنه دلوقتي هي ايه عكس اجتهاده الاول اللي هو نزل بيه الشرع بعد كده يعني لو اجتهد والشرع ما قالش اي حاجة يعني النبي اصلا اجتهد في مسألة وقال وقر ما جاش فيه مسائل قبليها والشرع عقره بالقرآن او بغير نزول القرآن يبقى ده الوحي هو ده الوحي ماشي والأحاديث يجوز نقلها بالمعنى لمن هو عارف باللغة العربية حق المعرفة وفاهم لما ينقله وضابط له من من كل عدل ثقة والحكاية يعني تفسر لإختلاف الأحاديث في مسؤالة المعنى يعني ممكن الحديث يبقى عن نفس الصحابة والرواه اللي بعديه نقلوا عنه بروايات مختلفة أو نفس الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة روّوا عنه بألفاظ مختلفة يبقى الصحابة يعني مختلف يعني بألفاظ مختلفة يبدأ ديت رواية بالمعنى ولا تجوز إلا في حق العالم باللغة العربية يكون واحد يعني فاهم هو بيقول إيه عشان كده يبقى رواية الصحابة بالمعنى وكأنهم بيقولوا اللي هم فهموه فدوها تبقى دليل برضه اللي فهموا الصحابة من كلام النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا بالمعنى ده يبقى دليل ماشي. لا ما فيش بآخر لي الأوي ذا بقى الحديث مقلوب يعني صاب مأذن لسه ما يلي مأذن برا أنا اللي ودنا ربط طيب أما القرآن فلا يجوز نقله بالمعنى إذ نظمه ومعناه يعني ألفاظه يعني ومعناه كلا هم من الله تعالى ويتعبد بتلاوته في الصلاه وغيرها وترجمته إلى غير اللغة العربية تخرجه عن تسميته قرآنا يعني ترجمت القرآن ديت اللي بغير العربي ما اسمهاش قرآن ما اسمه ترجمت القرآن ونفس الكلام التفسير ده ما اسمهش قرآن أو شرح القرآن بألفاظ يعني, يعني واحد مثلا يهوم جايب إيه في كلها ويشيل العرفات الصعبة يحط معناها لفظة بلفظة يعني كلمة بكلمة وخلاصة زي التفسير المختصرة جداً ده برضو مسموش مش قرآيان ماشي؟ لا يجوز تلوتو بالمعنى ولو حد عمل كده ما يبقاش قاسم ولا حاجة ده هيبقى توضيح للقرآيان ده من باب التدريس يعني ولكن ده مش هو اللي هيبقى متعبد بتلوتو لا في الصلاة ولا في غيرها تمام؟ كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم واجب علينا الاخذ به لأنه شرع كالذي جاء به القرآن وإن كان في المرتبة الثانية بالنسبة لكتاب الله طبعا مسألات المرتبة الثانية دي فيها تفصيل شوي المرتبة الثانية من حيث السبوت أو ممكن لأن القرآن ثابت قطعيا والسنة منها القطعي المتواتر يعني ومعظمها متواتر بالمعنى حتى مش متواتر بالله ولكن معظم السنة ظنية سطبوت يعني شحيحة بس لكن مش متوترة فيبقى القرآن أثبت من السنة ومن حيث قائل حتى لو متوتر من السنة و من القرآن اللفظ بتاع القرآن من عند الله عز وجل ولفظ السنة من عند النبي عليه الصلاة والسلام فيبقى القرآن قبلها ولكن من حيث الاستدلال ممكن السنة تخصص القرآن وممكن السنة تنشخ القرآن وإن كان مش موجود عقلا يعني ممكن يعني المهم إن ممكن دليل من السنة ودليل من القرآن واحد فيهم يعمل في اللي في الآخر ما يبقاش الدليل اللي في القرآن لو تعارض معه دليل من السنة في الظاهر نقرب دليل السنة وإلا يبقى في حاجة كتير جدا تفاصيل ما جاتش ما كانش موجودة في القرآن زي تفاصيل الصلاة والحق اللي احنا سايلين عليها والكلام ده مفهوم كده رحكات المرتبة الثانية ديت مش على طول مش على طول ان السنة وراء القرآن بمرتبة هي هي كده في حالة لو تعرضه وما ينفعش الجامعة ولا التفصيص ولا حاجة يبقى دليل قراني يبقى مقدم برضو لا مفيش غالبا مفيش انا ما اعرفش يعني حاجه كده خالص غالبا الكلام في الأصول منفصل عن المثالي يعني هم بيقاعدوا القواعد وبعد كده يبقوا يدوروا بقى هي فيه ولا مهيش يعني مثلا ما يقولوا ان السنة ممكن تنسخ القرآن حكم يجي في القرآن والسنة تنسخه اه ممكن وبعدين ما مالقوش ولا مثال حاجة من السنة نشخة القرآن ما فيش مشكلة يعني ده ما ينفيش قاعدة يعني فلسولين تحسهم زفة ومنطق كده بيقولوا قواعد ممكن ما يعيشتها في الضيط بسم الله الرحمن الرحيم يقول كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم واجب علينا الاخذ به لأنه شرعنة الذي جاء به القرآن وإن كان في المرتبة الثانية بالنسبة لكتاب الله فنحن لا نستطيع الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج بدون السنة فإنه حتى الأركان التي هي من أهم دعائم الإسلام وأعظم فرائضه بمجرد اقراءة القرآن لا نستطيع أداؤها بل يجب الأخذ بالسنة فالذي يقول لا أخذ بالسنة فمعنى ذلك أنه لن يصلي ولن يزكي ولن يحج ولن يصوم والحقيقة أنه منكر للقرآن أيضا لأن القرآن قال وأطيع الله وأطيع الرسول وما آتاكم الرسول فاخذوه ومنهاكم عنه فانتهوا والنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه والأحكام التي جاءت في السنة تفوق عدد الأحكام التي جاءت في القرآن فالقرآن مثلا جاء بإيجاب الصلاة والسنة جاءت بالتفصيلات من الشروط والأحكام والأركان وعدد الركعات إلى آخر الأمور المتعلقة بالصلاة فمعظم الأحكام جاءت في السنة حيث أن القرآن يأتي بالمهمات والنبي صلى الله عليه وسلم يفصل ويشرح كما قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي أخذوا عني مناسككم وإننا نجد أن من السنة ما هو موافق لنصوص الكتاب ومن السنة ما هو مفسر لنصوص الكتاب المجملة ومبينا للمراد منها بيانا مفصلا ومن السنة ما هو مخصص لما جاء من العموم في كتاب الله يعني خلينا في حكاية التقصص العموم ديت أما نوصلها في الباب بتاح فبيعود الوقت فيه من السنة اللي يأتي موافق للحكم يعني حكم تألف القرآن ورجعت ألف ثانية في السنة زيه بالظر ماشي؟ زي مثلاً الأحكام اللي هي الأحكام الحدود مثلاً حدود جاءت في القرآن وتنفذت في في حياة النبي عليه الصلاة والسلام فسونا بقى نقرأ القرآن وفي حاجات جاءت مجملة يعني زي آت الزكاة أو قيمة الصلاة أو الأمر بالحاج يعني أو غيره ده إجمالاً في القرآن الأمر بيه ولكن التفاصيل جاءت في السنة حتى عدد الصلوات ما جاءش في القرآن نشين؟ اللي بعد النوع الثاني إن السنة يجي مفصلة مش موافقه بس للحكم مفصلة للإجمال اللي جه في القص في القرآن حاجة ثالثة يجي حكم في القرآن عام والسنة تخصصه نشين؟ اللي بقى مسألة طويلة شويًا نخليها في الباب بتاعها إن شاء الله ومن السنة ما هو ناسخ لبعض ما جاء في كتاب الله يعني يأتي حكم في القرآن ويجب السنة حكم على خلافه وينسخه يعني ده مش موجود ومن السنة ما أتى بأحكام زي على ما جاء به القرآن مثل تحريم كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من الشباع ومثل تحريم الجمع في الزواج بين المرأة وعمتها وخالتها الحاجات دي تجيء أمثالها في القرآن يعني مثلا محرمات المطعمات في القرآن اللي هي إيه الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والآية الثانية المنخانقة والمعبوذة المتردية والمطيحة والمعاكلة السابعة طيب الحاجات دي جاءت خلاص ما فيهاش بقى بتاعة المخالب يعني الصقر والنصر والحاجات دي جاءت المحرمة المحرمة بالسنة مش بالقرآن تمام؟ فجهة مكملة أو ما دا هو ده بقى مسألة التخصيص موراء ذلك يبقى كل اللي موراء ذلك بالقرآن بس كده حلال ده عام ممكن السنة تخصص منه حاجات وتخرجها منها زي مثلا ان الدم كله حرام وأجيت السنة التخصيص اللي هو إيه حل لنا دمان وميتتان اللي هم الكبد والطحال دول دم أصلاً واثنين الميتتان اللي هم الجراد والسمك ده في السنة مش في ال.. مش في القرآن وإن كان السمك يعني أجيبه في القرآن يعني من أرضي الآن مثلاً جيبه الأول تحديدها هو ده في مراته في ناحية معينة وبيت بعدين الباقين حالات الباقي الحلال ده اسمه عام ممكن يصبح ما ما هو بقوله في كين؟ لا مش نسك نسك لو لغى الحكم كله ما هنقل له دي كده كله لو تبقى منه شوية ده ما يسموه نسك اسمه تخصيص يعني التخصيص لو وسع عوي يبقى نسك لو لغى الحكم القديم خالص يعني مثلا نزل الحكم ان كل حاجة بقت حرام خلاص او كل حاجة بقت حلال ده اسمه نسك لكن لو تبقى شوية يبقى ده اسمه تخصيص بعد كده بقى بيقول الكلام ذلك يقول كل نصوص القرآن متواترة أي نقلها جمع عن جمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستحيل تواطرهم على الكذب أو الخطأ فكل نصوص القرآن قطعية الثبوت اللي كان يسأل يعنيه قطعية الثبوت قطعية الدلالة دي قطعية الثبوت تعرفتوها؟ قطعية الثبوت يعني متواترة يعني مستحيل واحد ينكرها قطعية الدلالة بقى يعني ايه بالمرة؟ يعني نص ما فيهوش تأويل ما ينفع شيء يكون ليه معنى اجلدوهم ثمانين جلدة دول ثمانين ينفع ابو واحد ثمانين او تسعة سبعين او معنى تاني غير ثمانين فاجلد كل واحد من هم مئة جلدة مالهاش برضو معنى تاني غير المية دول ماشي؟ ده اللي هو قطع الدلالة السبعين بالذات مخصوصة وبعدين ده مش محل العدد والنبي عليه الصلاه قال التو... يعني عشان ده در... التوهم لو علمت انني لو استغرقت ازيد وسطها من دفع التوهم و بالذات عند العرب ال77 وال700000 والحاجات دي دي الارقام اللي هي مش مقصود بيها العدد بتاعها مقصود بيها الكثره وخلاص تمام ده كده مش نص ده كده مش قطع الدلال لا قطع الثبوت بيقول كل القرآن قطع قطع الثبوت يعني فمسحب رؤوسكم دي بروؤوسكم يعني كل الرؤوس ولا حتى من الرؤوس ده احتمل المعنيين ده اسمه مش قطع الدلالة ده اسمه قطع ثبوت بس إحنا متأكدين من اسمه إن الآية كده مسحب رؤوسكم طيب إحنا بقى فهمنا إن مقصد الآية كل الرأس ولا بعض الرأس مش عارفين طالما مش عارفين في تردد ده اللي هو اسمه ضمن الدلالة. هنيجي الدلالات اللي بعدها إن شاء الله. إذا كل القرآن قطع الثبوت من السنة اللي قطع الثبوت اللي هو المتواتر منها ومنها اللي مش قطعي. فكل نصوص القرآن قطع الثبوت أي مطابق ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما السنة ففي السنة ما هو متواتر وهذا القسم من السنة مقطوع بثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو من حيث الثبوت كالقرآن. الكل منقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم بالتواتر مفيد اليقين الذي لا شك ولا ريب فيه ومنها ما نقل إليه أي من السنة يعني ما نقل إلينا بغير طريق التواتر يسموها أحاديث آحاد آحاد ديت يعني نقلها غير الجمع مش لازم يكون واحد ممكن واحد وممكن اثنين وممكن عشرة وممكن ألف بس لسه ما وصلوش لحد التواتر حد التواتر أنه هو الوصف تحهم يستحيل مثلهم دوت يتواطع على الكذب أو الخطأ الجمع ده فممكن يكونه جامع برضو ويتسمى حديث احاد او ممكن يكون متواتر في طبقاته كلها ما مع معادة طلقة واحدة مثلا فيبقى احاد برضو ماشي. يبقى الاحاد دوت ضد المتواتر من حيث قطعية الثبوت ولكن مش معنا ان هو واحد الا روايا وهذا القسم انقل بسند صحيح اللي هو الاحاد يعني هنأكد بقى في موضوع الحديث ان شاء الله يعني ايه سند صحيح لو حديث الاحاد صحيح يبقى معمول بي كان مفيدا للحكم الشرعي أيضا بإجماع العلماء يعني إجماع العلماء على أن حديث الأحاد تفيد الحكم الشرعي وطبعا في بعض البقر قال إن الأحاد لا يعمل بها حديث الأحاد لا يعمل بي يعني لا البقر رحص منهم شوي ما تجزعلني يعني إنهم بقر ولا يأكل أنعام بلهم أضل يعني لو احاديث الاحاد مش معمول بيها ما كانش الصحابة حوالوا عن القبلة لما واحد قال لهم اشهدوا اني صداية العصر مع رسول الله جاهد البيت الحراري فقاموا بتحولين كلهم لا عارفين مين اللي بيقول ولا احاديث اي يعني احادي الاحادة هو <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> يعني او يعني ده يبقى خلط نشيله هو كمان نما لا عملوا بالنيات أحاديث أحياء يبقى خلاص مفيش نية ولا حاجة كل واحد يملى عايزه مفيش بقى حاجة اسماعي خلاص ولا يع... لا رواهوا يعني ولا وإحنا عم نقدر هيتفضل هو يتفضل في تقريبا في يعني في الأحكام الشرعية خممين أو ثلاثة أشهرهم مسح الخفين بس ده يعني ده اللي متواتر ما قلني يعني لا لا لا يعني حتى الأشهر المعتزلة ما يقدروش يقولوا كده لهم أساتذة أصول الفقه لا هم يعني حبة كده مش عارفهم ما نطلع منهم يعني تبع مذهب أصولي معين ولا مذهب فقهي معين ولا أي حاجة يعني هو شوية ناس بيألفوا يعني وغالبهم ما يبقاش بقهاء يبقى يعني من الناس اللي هم يعني يقول لك الفقهاء ما ياخدوش بقى حديث الأعاية طب انت مالك ما تقول انت في بيك وتعب ساكت يعني يعني ممكن يكون قابل يعني بتاع صنعة تانية يعني تعلوجها مثلا ولا هالي حاجة ولا حديث لا غير معمول بيها يعني هو لا بتاع حديث ولا بتاع اصول ولا بتاع فقه انت مالك ولا حديث لا حاجه اه شاكك وطبعا ده اي عشان بس يخرج يخرج من موضوع ذم النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو يعني لما وصف الرجل الشبعان متكئ على اريكته يقول انا أعلم ما جاء في هذا القرآن عن النبي وما لم يأتي به ما عملش به يعني يبقى كده قال إني وزيز القرآن ومثله معه فعشان يخرج من الذنب ده قال اه ماشي ما احنا لو شدنا بقى الموضوع بالنمتباتر زي القرآن نعمل بيه لو ما كيش فهو بيخرج من الذنب ده يعني ماشيه بنع به بالوقت ماشي الدليل الثالث إليه جماع برضه متفق عليه عند أهل العلم إن هو دليل إصطلاحا هو اتفاق الفقهاء المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على حكم معين والإجماع دو يبقى ملزم للعصر اللي بعدين فلو اتفق مجموعة من الفقهاء على حكم ده ما يبقاش إجماع ولو كان أكثر الفقهاء متفقين على حكم ونخلفهم شوية برضو ما يبقاش إجماع ولو كل الناس متفق على حكم على فقيه واحد مجتهد برضو ما يبقاش إجماع لغاية لو الفقيه ده مات وفضل هم متفقين وما ومطلقش واحد غيره يبقى يجماع خلاص المسألة دي ما حصلتش غير مرة واحدة بس فعصر كل كلها يعني النبي أول النبع على السلام وكان اللي المتخالف ده ابن عباس وانا عقد بعد موت فضل هو مخالف لغاية مما بعدين انا عقد الإجماع بعدين ايه؟ اتنوا يا لك انت في نكاح المتعة هو فضل مصر أنه مكاح المتعة جائز مرجعش يا رحل ما عرفش أنا أنه رجع يعني اسمع علينا رجع ولا مرجعش مهم الإجماع العقد احنا بنمثل بالموضوع مش مش أضيطنا المسألة دلوقتي. اه لو رجع على المثال ما نتضيقش يا رحل احنا بنقول لو عايزين نموت عشان رضي الله عنه ماشي؟ طيب لو نعقد الإجماع ونقل فعلا وتأكدنا ان هو اجماع لا يجوز لفقهاء العصر الذي يليه ان هم يخلفون يعني مثلا استخدام كروت الكروت الاتم دي حلال ولا حرام لو اجماعوا انها حلال بوصلها الحالي ما ينفعش اللي بعدهم يقول انها حرام بالوصف ده الا لو اختلف الوصف الوصف بقت مسألة تانية لو اجماعوا انها حرام اللي هم في عصرنا يعني يبقى العصر اللي بعدهم ما ينفعش يقولوا ان هي حاجه تدخين مثلا كان في البداية يقعدوا يقولوا ان هو مكروه وبعض الناس قالت ان هو حرام بعد شوية وصلوا لايه اللي خلاص بقى يعني ما بقاش في حد عاقل تقريبا بيقول ان هو مش حرام امم لا لا ما فيش اجماع لا لا كده ولا كده ولا كده يعني ايه صح <مترجم> لا دي هنقولها بعد شوي إن شاء الله. طبعاً الم مش الإجماع. لا يعني؟ أو إجماع بس أنا مش متأكد إن هو إجماع. يعني هو بيقول كده يعني. هم متفقين كل اللي أنا عرفهم قالوا كذا. بس أنا ما استقصدش الناس لدرجة أنه وصلت إن هم إجماع فعلا لا اللي بيقول كده يقول باتفاق باتفاق ده معناه أن أنا كل اللي أنا أعرفهم مش مختلفين على المسألة ولكن ممكن أنا أكون في حد ما أعرفوش يبقى لسه أنا ما وصلتش لحد الإجماع حد الإجماع معناه أنه أنا استقصد العصر كله بشه لو واحد مخالف ماشي؟ لا أنا أقول المسألة اللي بصورة دية هي ما حصلتش بمرة واحدة اللي هو كان فيه واحد بس مخالف ولما مات حصل الاجماع على الصورة دية مخصدتش غير مرة لكن طبعا الاجماع حصل مئات المرات على ملايين الحاجات تارية مال الموسيقى بالموضوع جبت سلك تسيرك الموسيقى لك القصور مش الفرقه بميش ده عارضي ما عارفش احكايات الاجماع ولا مش عادة مالية ماشي؟ نكمل بعد الصلاة إن شاء الله شكراً لكم إن الله قليل الصلاة والسلام على رسول الله, الله نكلم في باب الأدلة منظليل الثالث الإجماع قلنا الإجماع أشخال الله الفقهاء المجتهدين من أمة محمد فاتفاق الفقهاء طبعا في التعريف تخرج اتفاق غيرهم فلو اتفق الاصوليين او اللغويين او العوام على حكم مسألة مفيش اعتبار في الموضوع ده داخل ايما او بيه هم هم يبقى فقيه. ممكن يبقى اصولي بس مش فقيه يعني ازاي هاي هو بتاع القرائم بس انا يعني مغرفش طبق إنشغال الاصوليين عشان يعني هو وهو بيتكلم في الأصول بيتكلم في ايه هل القياس دليل معمول بيه ولا لا فاحنا عايزين نثبت دلوقتي هو القياس دليل معمول بيه ولا مش دليل معمول بيه ماشي لكن استخدام القياس بقى اللي احنا اثبتناه ده في مثال معين ممكن الأصول ما يبقاش هو اللي شاطر قوي في الموضوع ده فاهم؟ طيب ف... أما في زمان كان الأصولين هم الفقهاء دلوقتي مش لازم يعني مثلا مسألة الحجة الحديث الأحاد الحديث الأحاد ده حجة ولا مش حجة اللي يثبت دوت أو ما يثبتوش الأصوليين إنما اللي يستخدم الحديث الأحاد الفقهاء مش معنى أن الأصول يعرف يثبت أن الحديث الأحاد حجة بس هو عارف كل الحديث الأحاد وعارف كل المسائل والفقهية حاجة تانية خالص ماشي؟ فيبقى الإجماع هو اتفاق الفقهاء المكتهدين من أمة محمد عشان يعني يتحرزوا من اتفاق المكتهدين من الأمم التالية يعني مثلا الفقهاء المكتهدين من النصارى متفقين من الله ثالث ثلاث ومجمعين على كده فيش أي خلاف إجماعهم مش مقابة طبعا يعني. إيه؟ أو لا المسائل مساعدين دكتي. طبعاً ما توقعين لما يعني أصوليين يعني بيجي خطط تعريف بس مش أي احتمال حتى لما أنا بقول ذوات يعني إذا مش احتمال خالص يعني بس بعرف ليه لا يمكن مش برضو. نفس ماشي يعني. في عصر من العصور طبعاً عشان ما يبقاش ال الاج... الاجماع محصور في عصر معين لأن بعض الناس ادعت أن الاجماع محصور في الثلاث قرون الأولى وبس. بعد كده انا فيش حاجة اسمها اجماع فلو اجتمع الفطهاء بعد العصور الثلاثة الاول نابقاش اجماع وده قول باطر الاجماع لو حصل في اي عصر يبقى حج ولكن هي القضية بقى انت ازاي توصل للاجماع يعني يعني في عصرنا دلت عشان توصل على لمشألة يعني موضوع صعب جدا ليه؟ النت ازم الفطهاء المبتهدين بصول النت لا يوضع الناس ذا والمين بيجرحوا في بعض الأشياء فين دول الفقائي بقينه والله فقائي المكتدين ما روما بيجرحوا في ممكن أن يبدع على المجمع المشكلة لا ممكن أن مش حد ومش حد خالف محتاج هو لا يعني. إلماعة الربا مجمع عليه خلاص إن ده ربا إن يعني إن الصورة دي ربا المستغرب دي بقى القضيه لو نلاقيهم وبعدين نبقى نشوف نجمعهم وجودهم صعب يعني في منهم موجود مثلا في موريتانيا مش فيها علماء مجتهدين بس فين بقى تلاقيهم فين فأني في اي في موريتانيا في مين وغيرهم اللي في السعوديه وغيرهم اللي في ماليزيا وغيرهم والمدول مش فيهم علماء مجتهدين تمام بالظبط بنلاقيهم الاول وبعدين ده شفتها الزمن اللي فات الذين ما هو الاجماع ما كانش يعني إحنا دلوقتي بنشوف الاجماع بتاع عصرنا يعني مثلا ابن عبد البر لما ينقل الاجماع ينقل لاجماع على عصر الصحابة مثلا الصحابه اجمعوا على كذا فالنقد على المواقين بقى والصحابه فين يعني ينقل الاجماع في العصور اللي قبله يبقى يبقى الكتب دوت والكتب ده والكتب دوت ويعني نشوف بقى مين العلماء المتقدمين في العصر الثلاثين دوت وكلامه على ما اتجمعوش قضايا كبيره شويه ماشي اه كده هو موضوع الاجماع بعد كده مثلا شيخ الاسلام بيقول ان الاجماع مش بعد كده مفيش اجماع لا في بس يعني الشطر يس <تصفيق> اه في بس آه هتعرف تجوه ازاي يعني بس فيه الناجح يعني فيه ناس ناجح وطمع الفقهة المجتهدين دول توزعوا على الامصار كلها في العصور الثلاثة الاول دول يعني عبد ما اتباع التابعين خلصوا لو نتكلم في العصر التال الثالث يعني ده كنا في العصر عباس الاول عصر عباس الاول ده يعني هارون الرشيد كده هارون الرشيد يعني كان العالم كله فيه مسلمين فما مافيش بقى ما يجيبهم من اين دول ولا تعمل ايه يعني هذا موضوع صعب بس ممكن وحصل يعني وحصل إجماعه ونسده أو, أو رضيته يعني من العلمات ماشي على حكم معين حكم شرعي طبعا فلا اعتبار باتفاق العوام ولا بخلافهم في الأمور الشرعية وذهب علماء الأصول إلى أن الإجماع حجة قطعية إذا ثبت ولا يجوز مخالفته ومن أدلة حجيته الإجماع من أدلة حجية الإجماع قوله تعالى ومن يشاقف الرسول من بعد ما تبين له هدى وينتبع غير سبيل المؤمنين وليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره هو يعني نفس عايز شرح يعني من يشاقخ الرسول من بعد ما تبين له الهدى يعني يخالف الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين الالف واللام في المؤمنين ديت بتفيد في العموم او الخاص يعني بتفيد في العموم او استغراق الجنس يعني كل المؤمنين يتبع سبيل كل المؤمنين فلو يتبع سبيل غير سبيل كل المؤمنين موليه ما يتولى مصله جهنم فلو ثبت ان الطريق ده هو طريق المؤمنين مجتمعين يبقى مخلفتهم مصله جهنم يبقى اكيد باطئ ومن الادلة طبعا الحديث وان كان في مناقشة صحته لا تجتمع امتي على ضلالة وهو ده اصلا الحديث العمدة في الموضوع بس الناس لا بتناقش هو الحديث صحيح ولا لا ومن الادلة الحديث لا تزال طائفا من امتي على الحق ظاهري. فأكيد في طائفة على الحق ظاهري فلو كلهم بقى طائفة واحدة يبقى أكيد الحق مش برار يبقى هم دل الطائفة مظاهرين على الفعل ماشي؟ وهم ما خلفش يعني فوجات الإجماع إلا ناس قليلة جدا وهي مخلفاتهم اللي احنا قلناها هذه إن هو ما ينفعش يعني نقول إنه هو إجماع، إحنا عارفين منين إنه كل الناس إجماع حاجات شبه كده يعني. يعني لكن لو ثبت بأخذ حجة. وطبعًا يعني نفيش المسألة النظرية اللي بيها بعض الأصوليين لو إجماعوا على خلاف الدليل، لو يعدي ناش، يعني وما الأول الأصوليين اللي يعدي ناش على إجماع على خلاف الدليل اللي يقدم الدليل على الإجماع على الإجماع على الدليل، مضمون بقى يقول الإجماع حجة. مقدم على القرآن والسنة بما أن هو لو القرآن والسنة اختلف عن الإجماع يبقى الإجماع هو المقدم حتى لو كان خلاف الدليل في القرآن والسنة والناس الثانية يقول لا القرآن والسنة هم الأصل يبقى الإجماع ضباطر وبعدين يأخذ قول وسط ويقول إيه يبقى أكيد أنت مش فاهم القرآن والسنة زي ما هم أجمعوا على خلاف وبهما أجمعوا على فهم معين أنت مش فاهمه دلوقت في الآخر في هذه المسألة دي مش موجود <تصفيق> بعد كل اللواء على القلب ده مفيش مسألة كده مفيش مسألة يعني في حصلت ونقلوا فيها الإجماع على خلاف الدليل هم إجماعوا على إيه؟ ما هو على خلاف ده قال ليكم مسألة وقابوا لها دليل خلاف القرآن والسنة وكل الفقهاء المكتهدين في العصر إجماعوا عليها يعني مش مقتقي ومش هو مش طيب الدليل الرابع القياس، اصطلاحا هو إعطاء غير المنصوص غير المنصوص عليه، حكم المنصوص عليه لعله بيقولوا الحق الفرعي بالأصل لعلّة مشترك بينهما أو لعله تجمع بينهما الأصل اللي هما بيسموه المنصوص هنا، المنصوص عليه يعني اللي جاء فيه النص ده الأصل، والفرع اللي هو شبهه بس ما جاش فيه النص ماشي؟ ده القياس يبقى يحتمئ أو إلحاق فرع بأصل في الحكم لمساواته له في علة حكمه طبعاً لمساواته ديت فيها نقاش شوية لأنه ممكن يكون الفرع أولى بالعلة من الحكم نقول بقى يعني إيه حالة العلة الأول العلة اللي هي إيه تعرفة كده وصف ظاهر منضبط يتعلق به الحكم وجوداً وعدماً وصف نقدر نوصف به المسألة وصف ظاهر منضبط يعني ما بقاش وصف ظني أو وصف خفي لازم تكون عشان تبقى اسمها علة لازم يكون الوصف ده واضح ومنضبط ماشين؟ يتعلق به الحكم وجودا وعدما يعني كل من لقى العلة دي في مكان نلقي الحكم موجود العلة دي مش موجودة يبقى الحكم مش موجود يبقى دي علة صحيح لو تخلفت مرة الحكم دي موجودة والحكم مش موجود أو الحكم موجود والعلة مش موجودة يبقى دي مش علة ماشي يعني مثلا مثلا نقول مثال العلة غلط زي مثلا اختلاط الأنفاس في الزنا الزنا حرام ليه نقول عشان اختلاط الأنفاس يبقى لو عملنا تلقيح صناعي بغير مني الرجل بغير غير الزوج يعني ده يبقى حلال ولا حرام حرام ليه قياسنا على الموضوع ده العلة نفسها دي غلط لأن علة الموضوع علة الزنا ما هوش اختلاط الأنساب بس ليه؟ لأن ممكن في وقت يبقى الزنا حرام والعلة مش موجودة يعني لو واحد لا ينجب عنين أو امرأة شايلة الرحم ماشي؟ يبقى الزنا يبقى ساعتها حلال؟ لا حرام برضو أو امرأة في الحيض عمرها ما تنجب الزنا ساعتها يبقى حلال؟ لا يبقى الحكم فيض الموجود حرمة رغم انتفاء العلة اللي احنا مفترضينها لاختلاط النسب ده يبقى دي مش علة مش ماش علة يبقى منقسش عليها يبقى قصة ثانية ماشي يبقى الحكم اللي احنا توصلنا له هو حكم صح بس بطريق غلط بطريق القياس اللي احنا وصلنا له ده مش طريق مظبور هي واحدة من العلم الموضوع اللي احنا قلنا ده او واحدة من الحكم أسف مش العلم عشان تبقى علة لازم تفضل الحكم بيدور معاها وجودا وعدما العلة موجودة الحكم موجودة مش موجود ماشي؟ دي صاحبة ولا تقل لهم أف ولا تنهرهما أو قول لهما قولا كريما أف دي يبت. لبقى أنت لو قلت لهم كلمة أسوأ من أف أو ضربتهم ماشي يابني في صوتك علي أف انت لهم كده أولا تاني ولا تاني ولا تاني أولا خلاص رائع حيث <تصفيق> فما سألت ان هو انت ايه ولا تقول لهما اوف الاوف دوت ليه حرام قول اوف لان دوت ها لا العلة احنا يجبن نستمر الحكمة ان ده هيزعلهم ماشي طيب اي حاجة الانسان بيعملها في اي وقت تزعلهم حرام صح ممكن الحكم ده يختل ابدا تبقى دي علة ايه <تصفيق> لا ده مبارة المعبوعة وفي الوقت ده برضه ما بيعملش اللي يزعلهم بقول لهما قولا كريم حتى لو عايزينه يشرك يعني <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> مش موجود ده يمكن يزعلهم بس ما بيقولوش يعني او ما بيظهرش عليهم. اه لك <تصفيق> ما <مش تصفيق> <مش> مضغضميش يعني كده يعني ماشي يبقى دي علة يبقى العلة دلوقتي هي ايه انهم يزعلهم يبقى اي حاجة تزعلهم حرام يبقى لو تقاس على اف دلوقتي ان انت تشتمهم مثلا اعذن بالله يبقى دوت قياس صحيح ماشي ويسموه بقى سعيفها قياس اولى لان الفرع اولى بالحكم من الاصل الاصل اف بس لو ولا وضربتهم يبقى ما باب اولى يعني مش معقول يعني ماشي ده مثال ايه اللي عندي المثال اللي مكتوب هنا الحاق النبيذ بالخمر في الحرمه لمساواه النبيذ بالخمر في الاسكار الخمر اللي هو ايه العصير لما يتحول طب النبيذ الفاكهه اللي مخلوطه في المية. مش معصوره ولا حاجه لو اتحولت نفس الحكم ولا مش الحكم. بس ده خمر وده نبيذ دي حاجه ودي حاجه ثانيه يبقى الفاكهه المنبوذه ديت اللي هي مخلوطه في الميه يعني لو اتحولت لمادة مسكرة تساوي الخمر في الحكم لأن المسألة في الإسكار والعلة دي منصوص عليها كل مسكر حرام كل مسكر خمر كل مسكر حرام رغم ان مش كل مسكر خمر يعني حتى عند العرب مش كل المسكرات كانت الخمر بس الخمر ده واحد من المسكرات محشز الوقت يا نعم ده مشكرة فيبقى القياس دلوقتي ماشي على العلة دي الباب ده هيبقى ايه جميل معي اذا يعني اصلي كم حاجة من الحاجات الجميلة دي ماذا يمكنك انشك زالك سباد اللي هو الجزاء وكده اه لا عدم مخدر ولو استخدم مخدر غرضه يعني حاجة ما نقول ليه لو بخد مريض ياخده لو بخد جواده ومش لو تاخد لحد مصمريك يسكره فبكاده دي بحال وعلم شو كرمه لحاجاته عرام طبع ازاي يخوك ماشي بالده المخدره ديه يمين يده ما انا عارف <تصفيق> ناسين بدل قياس موضوع العلة يقيص عليه يختلف فين بقى الناس اولا في العلة هل العلة دية احنا نتفق عليها ولا لا ثانيا بقى هل الفرع يشترك في العلة دية ولا ما يشتركش فيها دي المسائل اللي ممكن القياس يختلف يعني احنا نبقوا متفقين ان القياس معمول بيه بس نختلف ان العلة مش كده العلة اللي انت مش قنبطها دي غلط فيب انا ما مش هيقيش عليها مثاله مثلا ريب الفضل النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ان تباع ست اصمات بنفسها الا يدا بيد وصاعا بصاع يعني خد وهات في نفس الوقت والكمية اللي بدها لك اخد زيها ده صورة البيع الوحيدة اللي تنفعها في ستة أصناف الذهب والفضة والبر والشعير لو الأملح يعني والشعير والتمر والملح. أعدوا يقولوا طيب الستة دول اللي يس عليهم ولا ما يس عليهم؟ فيفضلوا يختلفوا في العلة. هم ليه الستة دول؟ يعني شمعنا الستة دول؟ لو لقينا لهم وصف منضبط يجمعهم يبقى يس عليهم وإحنا مطمئنين. ما فيش وصف يجمع الذهب والفضة مع الأملح مع الملح مع التمر يعني ما ما يجيش يعني. فبعضهم آس بقى قال الملح في القاسف الأمح والشعير والتمر دوت اللي هو طعام العرب في الغالب يعني هو ده القوت يعني فاللي يبقى قوت يبقى كله ما فيهوش ريبة فضل ماشي؟ فقالوا طيب ازاي الذهب والفضل يبقى فيه ريبة الفضل يعني يحرم يعني البيع بالطريقة دي قالوا طيب ازاي الذهب والفضل يجوم في الموضوع دول اللي بنشتري بيهو قالوا ده شبكوا يعني ابو الملح بره الموضوع ما كده يبقى المقاوم بقى كل الأكل في فام الشفافيه بقى وبعضهم قالوا بقى كل الأكلات كل الأكل فيه ربا فضله طبعا كده حرم الدنيا كلها يعني الدنيا باره بالخاطه انت تروح تشتري شيبسي لازم تديله الفلوس ساعتها وما يتبقاش فلوس يعني هو 50 قرش تديله 50 قرش دلوقتي ما ينفعش ال 50 قرش ديت تستنى البنك فيه ريب الفضل ومعطيهم ومقلط وطبعاً ده يعني بعيد قوي عن الموضوع فالاختلاف بقى نقيس ولا ما نقيسش فالاخر بقى ناس نسألهم مريحين نفسهم وقالوا هم الستة دول بالنص ومنتهينا ما فهمش القياس لانا همش لقينا علا ماشي وفيه اللقاس وقياس بسيط يعني هذا الرز زي الشعير يعني صعب قوي تفرق الرز عن الشعير عن الأمح يعني الرز زي يوم كل الاختلافات بقى ليه معرفوش كلهم يتفقوا على فروع لانهما اختلفوا هي فين العلة اصفر العلة هل هي عشان مطعومات ولا عشان القوت ولا عشان دول بيوكالوا مش بالوزن يعني الحاجات دي كلها بالكيل مش بالوزن بالحجم يعني كل الحاجات بتطلع ايه ده بالاقل من 40 كان بالوزن مش بالكيل حق فكل دوت علل مخرومة يعني مش ماشية والموضوع فمعرفوش ايش عالية ماشي يا شباب في <تصفيق> اه الفوله فين الرز مش هو الرز اللي قوت الشعب المصري مش الفول الاغلب الفول <تصفيق> مش الرز لا ما استقروش طبعا يعني اصل احنا قافلين بينا مفيش عله نقيس عليها هم السته وخلاص بس مثلا الفلاديك اللي هي ايه ها نعتال بس اشيما برده لا مش فاهم اصلا رايب الفضل الموضوع معناه ازاي ولا مش فاهم ايه مش فاهم خالص فاهم ترى الموضوع كده السته اصناف دول برضو باسمهم كده في النص ماشي لا يجوز البيع بيهم بينهم وبين بعض الستة او الوحدة فيهم بنفسها يعني ذهب بذهب او ذهب بفضة او ذهب برزق بقمح او قمح بأمح او تمر بتمر او تمر بملح كده يعني الا بحالة واحدة لا يجوز البيع اطلاقا الا بحالة واحدة يداً بيد يعني اديك اللي اما هدهولة كنت تديني تدهولي في نفس المجلس يداً بيد قبل ما نحترق مافيش حاجة مواجلة وصاعاً بصاعاً او نفس الكمية بنفس الكمية يعني لو اديتك كيلو تمر تديني كيلو تمر لو انا اديتك كيلو تمر كويس المفروض 8 وصلاً كيلو بعشرين جنيه ومتديتني كيلو 8 ب 10 جنيه ما يمحشت بيه 2 كيلو برضو كيلو كيلو حتى لو ده تمر كويس وده هو التمر الرضي هو كده ما فيش اي حاجة هو كده بس راضي راضي مش راضي فضوا البيع بيع ده بفلوس الاول وانت تبيع بفلوس بعد اني نشوف احنا نعمل ايه يعني اروح أنا, انا بيع بالعشرين جنيه واخد العشرين جنيه باشتري منك كيلو ب 10 جنيه بس ما يقوش في عقد واحد انا بديك تمر او امح وانت بتديني ضعف الكمية او قدها مرة ونص بس من النوع فرما ده لسا هم حزمين. ماشي دي كده المسال القضية بقى هم ستة دول بس ده بيسموه ريبا الفضل انها هو ايه قابديك كمية وانت تديني كمية تربع عنها اكتر منها لفرق الجودة ماشي ده ريبا الفضل هل يقاس على ستة دول حاجة تانية شبههم خلاص كده فهمت اصلا البيئ البيئ البيئ البيئ عاموك الراحة دهب. فلوس. فلوس ده فلوس. فلوس. لا هو لو اسمعوا في سيشه يلا هو لو فكيت من واحد فلوس دلوقتي فلوس فكيت الدهب. لو رحت السرير ده لو رحت اشتري الذهب يحصل ايه لا مثلا اكيد فلوس زيادة فراح قلت الباقي كمان خلاص هجيب لك 50 جنيه و20 جنيه و هنا الذهب واحد اهو لو انت هتديله الفلوس الذهب يرجع لك الباقي ايه هعمل ازاي تديله 50 جنيه وفي الباقي ما ينفعش يا عم له الباقي وتمشي ده ظلمته لا يد ا بيد يعني انت هتشتري منه حاجة ب 850 جنيه هدي له 10 ميات ب جنيه لازم يديك خمسين جنيه وتغيب اضرب ده طب اه القياس دوت انا متاكد منه اه غلط ده فين التام ده هو ده ولا ده ده التام هو دي ولا ده تمام طب خالص كده هو ده 200 غلط ده و دخل دخل دخل دخل كم تقدر ااا إذا لا بس في مال يعني بيعدين عن في الميتين ما يدش فاحلوه دخل دخل شايفين يرجع يمشي وطبعا كده كده ايو ماشي اه اقدرنا بقوله بس هو محتمل اللي هو بيوه ايو ده عقد جديد اي ايو ماشي اه اقدر وفيها الوصول بيوه اقدر اقدر وقتها انقلت هو ده يعني هيدين عنده ويسين نحن بخلت هو اللي اخلت والاستعام بخلت ولي باع خلت بس بارك نفسين جديده انا سجالة كده انا بعد اوه اخدها ونحن بخلت اعاد بخلت كله انا انا انا انا يعني بس مو كانت او إنه إذا ما هي 1000 دنيا، وأنا بديه بصورة 50 وخارص التغيب التفاعلة إذا هو وحدي 50 أخرى، يبقى هل الدهب؟ مش فارغ؟ لا، إحنا قلنا إنه هو هيشتري العكس بالعكس، يعني الذهب بالفلوس وهيبقى الدين عنده هو بقية الذهب إيه المشكلة؟ يعني هي نفس المشأل أصداد إنت بتفترض إن السلعة هي الذهب والتمن هو الفلوس هما الاثنين سيان الذهب والفلوس حاجة واحدة ولا بيشتري الدهب هي مبادلة لا وهو كده انت قلت ان هو سلعة ولو سلعة انا موافق على لده بتقول لكن احنا بنتكلم على الأصناف لا الذهب واحدة من مش سلعة ده ثمن والثمن ما فيهوش ده ما تقولش انت تباقي لو احنا قلنا اه ان الدهب هو السلعة ودي فلوس ما ممكن اه لا. على غير كده لا الدهب مش السلعة مش مش متفقين ده هو السلعه الده هو ده هو الثمن نفسه ده ثمنه ما يتبقاش اسمع لينا يا ام دياب ضويتك انت بقى يا الناس دعوه والله ممكن ايه زي مش متفقين ده هو ذهب بفضة يبقى ادم بيد ما ينفعش بقى تديله كيلو ذهب وتقول له هات كيلو فضة يعني زي ما انت عايز ما انا مش معقول مثلا اديك كيلو ذهب وتديني كيلو ملح لا <تصفيق> <تصفيق> طبعاً ممكن ده ده بس برضه ادم بيد يعني في نفس المجلس يعني لو هتشتري تمر بفلوس لازم يبقى في نفس المجلس مفيش فضله بس في نصيقه النصيقه اللي هي تأخير يعني يعني ما ينفعش تشتري منهم واحده بمؤخره من شيء جه الله في دلوقتي ان هل ده هل الفلوس الموجوده دلوقتي هي لسه ده دهب الدهب زي ما هو ولا دي بقت قصة ثانيه زمان اه ما فيش حد الذهب هو هو الفلوس يعني بدل استخدام الفلوس بقى يعني هو مستبدل بقى مستبدل ده بس صحيح عايز ايه فلوس شويه هو أصول جده تغيب أصول فيها ريبه أصول ريبه دوسية ريبه فضل الفلوس الدهب ده ب 950 جنيه لا لا مش دهب ودهو 950 جنيه ما ليه؟ ما تتكلم من عقل زبانك هيددهب طيب أيضا ايه أصول الكلام دهو بس الدهب زي اشتري دهب دهب ايه وانت الآن لو هتبدل فلوس بفلوس لاغم يدا بيده بنفس القيم يعني هو يبدل عملة بفلو يعني دولار بمصري أنا فاهم المسألة مش فاهم السؤال السوائل السؤال فاهم السوائل العملة دي أصلاً هي فيها مشكلة العملة المصرية أنا هبدأ نقول ما هي العملة نفسها اللي هم بيستخدموها ما يشتريش بها حاجة من الستة دول إلا آدم بياد وصاعم بصر حاجة تانية ماشي ما هو لو هو يشتري بالدهب ده حاجة برة الستة ما فيش مشكله ان المساله مش موجوده هروح اشتري مثلا جمل بالذهب يبقى مؤجل الثمن الجمل هو اللي مؤجل وما يفرقش اه سيرصل مفيش زي ما انتوا شايفين مثلا صوره والمصري لا في هو الفادي جاب ياخده ده لا مش لازم مش عارف مش عارف كان كده خرجنا من الموضوع ده <تصفيق> وصعب هذا كل شغلات اليهود ولاد الذين اللي حولوا الذهب من من العملة للورق المعبأ اللي بينته في اليوم الأول أولي مشكلة شو اللي ماله يا أخويا مالنا والله ما والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله جربنا نخلصها خلصت انا اقولك نخش تاني على طول ايوه تمام التشليح طب انت حلوه ما احنا هنتحلوا دلوقتي الاربعاء نخش تاني ايوه تمام لا لا مش لا لكن حلوه والله مش عايز اخش اعمل ايه لو فضل العلم ولا ولا مش عاوز اخش 25 طيب راجع عشان كده بس را متواضع انا خالص ده بقى صار يعني الدور ايه ده يا اخو كل اشتراك لحدين بقى اللي غريب ان ما فيش حاجه طلعت خالص والله هل نرجع بقى للبنية من خياس عايز بقى دي خصة كبيرة بقى ما معرفش موضوع المستر دوت هي فلوس الزمة يعني هي فلوس البنك بتاعتك اشتري بقى بيها, بيها الذهب بقى معرفها وش دي حيلا يوم مش تبقى يا دن بيد سعيتها ولا تبقى يا دن بيد مش عارف وهي دي القضية <تصفيق> يعني هو لما يعمل كده في المكناة يعني <تصفيق> لا كده هو تسليم فلوس ولا ده حاجة تانية مش عايزه تتصور الاول ما وش في الاخر يعني لو وصلنا ان ده تسليم الفلوس خلاص يبقى مفيش مساله لو ده مش تسليم الفلوس يبقى ما ينفعش عايزه بقى نقعد بقى نقر مع حد من بتاع المكن نخش جوه نشوف الموضوع ده هيقش ازاي مش عارف <تصفيق> انت <اللي> ايه ده مش معايا <تصفيق> الايه اشكاله المصنع دي بقى اشكاله كبيرة جدا ومع فلوس حتى الان ملهاش حل الفلوس لو اعتبرنا الفلوس ده ذهب ده ده هو بيقول لك دلوقتي البتاعه دي المشغوله بألف جنيه اه مالو هو ماله انت ما قلتش بقى, بقى الاسبوع جرامات ب 900 وانت واخد 100 مصنعية طب ماشي برضه هي دي ب 1000 جنيه تدفع له ال 1000 انت <تصفيق> ايوه 1000 <ألف> جنيه مقسط دي 1000 جنيه في الحساب ده دي <تكلم> دي <في> ورقه 1000 <تكلم> وهي بس الاشياء العرف حاجه ما نفمتكش يا ابو او ادهالك يعني <تكلم> <تكلم> <تكلم> <تكلم> <تكلم> <تكلم> <تكلم> <تكلم> لا ان تراكمه مش خلصت انتوا برده تمام يعني انتوا طاش طالما النص موجود لا مش قصدي العرف دي قيمه حاجه والله يعني انا مثلا لما شكلها ثانيه العرف اللي دهب وده سلعه ماشي بس الذهب قدام الفلوس دي مش الورق هنعمل ايه بقى؟ قالوا برا دي دي له الذهب وخد كانوا يعني في بعدين بقى دي صعبه اصلها يعني وملهاش حل في الاخر الراجل من كتر ما زهق ساب التجاره صح ايوه ويشترط كل قياس وجوه اربعه اللي يكون في القياس دوت ايه اربع حاجات المقيس عليه ويسمى الاصل او في المثال السابق الخمر الخمر النبيذ يعني والمقيس اللي هو الفرع اللي هو النبيذ رقم 3 العله اللي هو الوصف الجامع بين الاصل والفرع يسمى العله وهو في المثال السابق الاسكار اربعه الحكم الشرعي ان حرام يعني اللي هو المنقول من الاصل الى الفرع في المثال السابق الحرمه ماشي دول الاربع حاجات اللي في القياس فين الاصل وفين الفرع وبعدين نأخذ حكم الاصل نحطه على الفرع ده سنبقياس مثال قول للرسول الله صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة زكاة استدل منه الجمهور على شكرات السوم في زكاة الأنعام في الغنم بالنص يعني الغنم السائمة جات في نص الحديث طيب إيه بال السائمة دي اللي هي اللي بتاكل في المرعى مش المعلومه يعني هي مش موجوده في البيت وانت بتجيب لها العلف لغايه عندها لا هي بتطلع في بيها في المرعى وتاكل في المرعى الغنم لما تكون بترعى بترعى كده في المرعى المطلقه اسمها الشايه دي فيها الذكاء اللي عنده غنم مش سائمه ما فيهاش الذكاء هقول بالالف ما فيهاش ذكاء طيب البقر بقى السائمه فيها ذكاء ما فيهاش ذكاء تقاس على الغنم لان كلهم حاجه واحده تقريبا يبقى القبل والبقر بالقياس وليس كل أصل يصلح للقياس عليه بل أبدا لذلك من شروط أهم شرط إن العلة تكون منضبطة في الأصل أصلا وبعد كده هي الأصل والفرع المستركين في العلة <تصفيق> <م>? <تصفيق> سو إن الغنم غير السائمة ما فيهاش زكاية يبقى الغنم لما تبقى سائمة دي العلة يبقى إمتى الغنم تزكى لما تكون سائمة طيب القبل إمتى تزكى برضو لما تكون سائمة تمام؟ <مؤس> لو ايه لو احنا اعتبرنا ان الذهب المشغول دوت ما هوش الاسمان ده سلعة خلاص زيها زي اي حاجة تانية وخلاص ده برر الموضوع اصلا وده بحث في ناس كتير اعاد تعمل فيه بس هي ما عرفش ان حد اقره يعني اتفرج يعني مم. ايه كلامه القديمه بتلعب ايه كلامه كان بيقول لي بسرعه ان انا اه اه بس يعني تعامل المعامله السلع ولا تعامل الذهب في البيع والشراء يعني طيب تتم القياس ما شرع الله لعباده إنما شرعه لمصلحه تعود عليهم بجلب ما فيه الخير لهم ودفع ما فيه شر عنهم وهذه هي الحكمة البعيدة على التشريع الأحكام غير أن الحكمة البعيدة على التشريع قد تكون خفية وقد تكون غير منظمة لذلك مدير الحكم على الوصف الظاهر المنظمة لازم وجود الحكمة معه أو يظن وجود الحكمة معه وسمي ذلك الوصف بالعلة ده الكلام اللي هو إحنا قلناه من شوية إن العلة لازم لها تكون منضبطة هي واحدة من الحكم بس حكمة كل ما اضغردنا في الحكم بالصراحة وحو الله خيامنا بكل ذات خذي الموسعة كل واحد يأخذ نصر واحدة وأشرف يأخذ ضعيف العيلة بكل ذلك <سرع> <تصنح> بشان هي اقبار ايه الجومة اللي ديات مخهومة ان العيلة لازم تكون منضبطة العيلة طبعا بتبقى واحدة من الأحكام أو واحدة من الحكم ربنا عز وجل أوجد الحرمة أو الحل في المسألة دي عشانها يعني مثلا موضوع ريبا المفضل اللي احنا عملين نقول عليه دوت، ليه ربنا حرم ان الذهب يبقى بالذهب ده أفضل من ده وده أقل من ده ممكن نقعد نفكر في شوية حاجات باش نشان لقيها منضبطة زي مثلا ممكن الناس تستكرت بعض يعني واحد يقول له الذهب دوت أقل في القيمة من الذهب التاني ماشي وما يكونش كده او يكون الناب الذهب ده مخطوق عملة والتاني سبيكة ولا حاجة فده لده تعرفتش تخدمه بسكولة والتاني لا فيبقى فيه يعني غبن للناس يعني يضحك عليه ممكن تكون كده طيب الاساية ده هيبقى على بقية الحاجات فبتبقى العلة دي في القصل ونزعب شرعة بقى فبقى مكان من الكلام او بقى دهب ففي الاصل العلة هي واحدة من الحكم اللي شرع عليها الحكم ولكن هي الحكمة المنضبطة لو لقيناها منضبطة ماشي؟ طيب مثال, مثال الحكمة البعيثة على الترخيص في الافطار في رمضان هي رفع المشقة التي يقع فيها الصائم لو صام والمشقة غير منضبطة ماشي؟ الحكمة ليه الإنسان شرع ليه؟ انه يقصق الشوالة ماشيلا؟ أو إن هو ياج مع الصلاة أو إن هو يفتر في رمضان خلينا نفتر رمضان ليه شرع لإن هو يفتر في رمضان عشان لو كان عنده مشقة طب المشقة اللي هي عملة ازاي يعني دي مش منضابطة فضبطوا المشقة بأحوال اللي هي المرض أو السفر هيبقى السفر خلاص هو ده مظنة المشقة يبقى السفر هو ده العلة اللي نقيف عليها كل سفر هو مظنة المشقة هيبقى الإنسان لو لو هيسافر يبقى كل الرقص تيجي على السفر ده يبقى السفر دوت هو مظنة المشقة يبقى دلوقتي الحكمة هي أي المشقة ولكن العلة اللي بتقص عليها السفر لان احنا لو صدنا الموضوع للحكم يبقى الموضوع مش يبقى ايه منضبط لأي حد هيعمل اي حاجة اي حاجة هو عايز مفهومه؟ ولذا اقيم مقامها السفر والمرض لانها, لأنها توجد معهما غالبا يبقى <سؤال> انا الموضوع يعني يبقى ايه ده ده ضربه مرض العين العين المرض اه كده الصفحه واحده مش كده على ان في الادله يعني احنا خدنا كله انا كان صفحه بك. لا احنا خدنا صفحتين اهم خدنا صفحتين فاضل صفحه اه طب في الشغل الصوتي احنا اللي فكرنا فيها ما الحكم ما احنا بنفكر فيه والعلة برضه احنا اللي بنفكر فيها بس لما نلاقيها منضبطه نقيس عليه في منها اللي منصوص زي موضوع كل مسكره الخمر ده منصوص على ان الحكمه هي الاسكار العله اسف العله هي الاسكار ده منصوص عليه بس في حاجات مش منصوص عليها وممكن العله ما يبقاش منصوص عليها واحنا بتفكير العلماء كلهم يتفقوا ان العله هي كده بنشرح ساعتها نقيس عليه انا بنشرح ان العله مش هتنفع ما ينفعش تقيس على الحكمه يعني مثلا احنا بنصوم ليه اصلا بنصوم ليه يقول لك من الحكم ان انت يعني ايه تشعر بالفقراء صح؟ يبقى الصيام واتب عشان الشعور بالفقراء طيب لو انت مثلا تلبس مقطع هتشعر بالفقراء يبقى لبس معطع واجب كده انت استعى الحكمة الحكمة بس منضبط <تصفيق> او لو انت فقير ما تصوم شوما انا حاسس طول سفانة حاجة حسر تاني؟ صحيح ديه برد خلاص الباقي ده سهل هو كله تقريبا مختلف فيه ما عدا الاستصحاب الاستصحاب ايه في الاصطلاح الاصليين هو الحكم على الشيء بالحال الذي كان عليها مثالها المشهور موضوع الطهارة الانسان لو كان متوضي ومش فاكر هو نقض وضوء ولا ما نقضش وضوء يبقى حاله ايه هو مستصحب على الاولاني لو دخل في الصلاة بنية ان هو يصلي الظهر وهو في وسط الصلاه مش فاكر هو بيصلي ايه يبقى النيه اللي انا كنت ناوي في الاول يبقى هو النيه بتاعته اللي في البدايه دي مستصحبه معاه الاستصحاب اللي هو Bakal hukum atas apa yang dia lakukan. Masih? Perbezaan sederhana antara para ulama di sini adalah soalan asalnya tentang perkara yang tidak sah, haram, sehingga kita mendapati bukti untuk mengubahnya menjadi sah, atau tidak sah, haram, sehingga kita mendapati bukti untuk mengubahnya menjadi sah. Artinya, asalnya perkara yang tidak sah, tidak sah, haram, sehingga kita mendapati bukti untuk mengubahnya menjadi sah. Ini berbeza. Dan مختلف فيها؟ مختلف فيها؟ يعني لو مفيش نص فإن حاجة معينة حرام؟ لا العبادات طبعا طبعاً مش مختلف فيها، العبادة لازم تكون بنص لأنها تنجحها جديدة <تصفيق> الأكل والسرد مثلا الأرانب مثلا حلال ولا حرام، فأيس نص؟ مفيش نص إن الأرانب حلال؟ ولا إنها حرام؟ ولا نص إن حد كلها؟ ولا إن حد ما كلهاش؟ فهيبع على أصحاب الأصل بقى هو الأصل أصلاً في المطعمات، الحلال ولا حرام عند اللي قالوا اصلها حرام يبقى قالوا انا في حرام لغايه ما يلاقوا لها دليل انها حلال او يسوق على حاجه الكلام ده لسه ايه الكلام على ده على الارانب يا جماعه على لا مفيش إجماعة. لا لا بس خلاص بس القرار ده شغل جمهوري يعني الجمهور اهل العيد <تصفيق> ايه؟ العربية. عربي ليه؟ إيه؟ العربية مقاصة؟ مقاصعة داد استخدام الدواب حلال فيبقى الاستخدام العربية حلال بمو... ايو اي حاجة حتى لو قياس النص والقياس دليل نلاقي دليل وخلاص من ينقله عن العرنب الارنب مش مقاصعة الشاعة الشاعة من الانعام الارنب مش انعام ما علينا خلاص نتكلم الجمهور انا اللي اصدر على الأمور الاباحه يبقى الموضوع لو ما فيهوش اشرف ما فيهوش اسف مص أو قياس ينقله من الحلال ده للحرمه يبقى هو مستثقف بحله وخلاص انتهينا اما الصحابي بعض العلماء اشترط وان الصحابي لو قال يبقى دليل بشرط ان قوله دوت يكون منتشر وغيره من الصحابة ما خلفوهوش يبقى ده ما الصحابه يبقى معمول بيه لان الصحابه اقرب الى فهم ومراد الشارع ممن ممن جاء بعدهم لا سيما اذا كان الصحابي فقيها وخاصه طبعا لو كان من الخلفاء الراشدين بعد تعريف الصحابي اللي هو اسلم والتقى بالرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسلم ومات على الاسلام لو ارتد يبقى ما خلاص هو ما اصلا مش مسلم على هتفضل انه يكون صحابي لو اسلم وما النبي حتى لو كان لقاه في جهليته ما يبقاش صحابي يعني هو عايش مع النبي عليه الصلاة والسلام في كل حاجة بس لما اسلم ما يحقش يابله يبدأ مش صحابه تابعي يوم هو رأى الصحابة بقى هو نفس التعريف لو خلتهم بدل كلمة النبي عليه الصلاة والسلام احد الصحابة بدل تابعي التابعي هو اللي اسلم ولاقى احد الصحابة ومات على الاسلام بدل التابعي وقتبع التابعي نفس الكلام مش عارفها دي في الغريب ما يبقى الصحابي بقى لا السلسال ده ما سألتوا للشيخ يا بركتا فلازم يعني من أعماليكم سلط عليكم وعلى القول ده طبعا يبقى كل العرب المئة ألف يعني اللي هم أسلاموا أيام النبي أحج ومع حب حجة الوضاعة ما الصحابي لأن هم كل العرب ارتدت بعد موت النبي على الصلاة والسلام إلا مكة والمدينة هو ده, ده اللي طبعا بقى ممكن ما يبقاش الرده الكامله ولسه ما قاموش عليهم الحجة مش يعني بس كانوا اللي يروح يقيموا عليه الحجه يعني الجيش كان إلا بقى مسايلهم او تتحصل معاه كان يرجع على طيب كان باشا ابتداد قوي مساله شيكه من ذله ديرتنا تذكرنا باشا وطبعا هو الصحابة ما كانواوش ينقلوا يعني ما كانش يتنقل مذهب صحابي للعلماء والعلماء يحرروه ويتنقل بعد كده ويكون واحد من دول اللي هو يعني أسلم في الآخر وبعدين يرتد وممكن يكون مشكوك في نفاقه بدليل ان ما فيش اي حد من المنافقين او حتى لمشكوك في نفاقهم ينقل عنه اي حاجة فالعلماء يعني مش بنقوله اي حاجة كده وخلاص بواحد من الصحابة الفقهاء يعني طيب العرف العرف دوت بيجري في العقود وفي, وفي العبادات كمان في الشيء اللي ما فيهوش دليل شرعي يقطع به يبقى الامر اللي ما فيهوش دليل شرعي نجري على العرف يعني مثلا واحد يتجوز وما قالوش مهر يبقى المهر قد ايه؟ يقعد في الناس يقعد في الناس اللي شبههم الراجل ده وشيت ديت اشباه للواحده ايه يبقى مهر المثل يعني مهر مثلها ثلاثه واحد مثلا راح يشترى يعني جهاز ما اولا حاجة ومعرفش التمن والراجل ما نبصش على التمن ولا حاجة وخدها ومشي وبعده اتقطعت ما معرفش يرجعها الراجل يطلبه بايه بقى انه تمن هو ما معينوش تمن يطلبه بتمن مثلها لو هو الراجل دوت قد هي قد بمية جنيه كان عارضها بألف جنيه خلاص من الحق لو انا رايح يشتري لو قد تلي دي بكيام قال لي بألف جنيه يشتري ياسب خلاص طيب لو انا بقى ما معرفش وخدته ومشي ساعتها نحتكم للي هو كان عرضه للعرف للعرف ماشي يعني ما فيوش دليلي نرجع للعرف في العقود الموضوع سهل وهو سهل شوية إنما في العبادات الموضوع دقيق جدا زي مثلا الحاجات اللي ما فيهاش حد لللكتير والولاي الحركة في الصلاة مثلا من المثال اللي مذكور هنا الحركة في الصلاة امت تبطل الصلاة نحن نبلعه بالعرض في الناس لو شكل الرجل ده ما بيصليش يعني بيوصله كذا يفهم إنه ما بيصليش يبقى لا في العرف هو ما بيصليش يبقى ما بيصليش وبعضهم حدها بقى حط حدود يعني الزليل الشفائية لما اقترت حركات في الظوالية دي ماشي يبقى دا غرف فالعرف دا دليل غرف المصالح المرسلة الشرع لما أتى, اتى لحفظ مجموعة امور مجموعة منافع ودفع مجموعة مضار، فلو في حاجة تأتي بهذه المنافع او بعضها وما فيهاش دليل يبقى دليلها المصلحة مصلحه ماشي واضحه دي مثلا دي مثلا دي مثلا بقى عليها ده انا جمع المصحف ده اللي موجود عندنا النبي اصلا ما عملهاش دي ما عملهاش ما ما عنها كان عنده القدره عشان كده قالوا ان هو يعني ايه ده بقى غلط و سيدنا اويس سيدنا عثمان بالراي ده هو كان عنده القدره ان يجمع ما جمعش ليه لا هو ما كانش عنده القدره ان يجمع لان المصحف كان بيتغير الآيات كانت بترفع وتنزل الآيات تانية وترتيب الآيات مكان مختلف يعني هو كان تنزل مجموعة الآيات ويقال لهم حطوها في مكان كذا ويوروله الصحيفة فيبص عليها ويقول لهم اه هي في المكان ده هكذا نازلت فهو مفيش في اي وقت من عمره الا في اخر يعني شهر ولا حاجة في مصحف الجمع فهمتني فكده يبقى جمعه بقى لسه مصلحة هو مصلحة من المصحف الجمع والنبي عراسل صلى الله كانش قادر على الجامعة لأن المصحف كان بتغير كان في حاجة بتنسك وحاجات تنزل وحاجات تطلع ما فيش ولا صورة تمت في نهاية عمره إلا في الآخر ما عرفناش في أي وقت المصحف انتهى ده بقى اللي ممكن ينقلوه ده بقى يجمعه بنهاية مطلم خلاص بقى مش هيتغير تاني نجمع بقى ونشوف هو إيه اللي اتنسخ نشيله واللي راقي يبقى هو ده المصحف ماشي؟ بدي المصلحة المحسنة زي مثلا تدوين السنة كان النبي عليه الصلاة نهى عنها عشان ما تختلطش بالقرآن و أجازها البعض الناس اللي هما بيخلطوش يعني زي عبدالله بن عمر بن العاص مثلا قال له كتب برضه ما فيش مشكلة فدي مصلحة كتبت السنة بقى بعد وفاية النبي عليه الصلاة مش هتختلط بالقرآن بعد ما الجمع يبقى خلص بقى ساعتها جمعها من المصالح من برسال تقولين؟ أيوة تمام, تمام أصلاة لما أعملش بحاجة معاينة يمكننا تدالي في كده من مش حاجة من فضل كل الموضوع ان السبب ماذا؟ ده ماذا قدرم عشانه معماش لا لا احنا مالقناش السبب ذاته ببادع يعني هو لو قادر على الفعل عليه السلام او الصحابة وما فعلوش حاجات ده ونحن ما قلناها ونضرب زي لا الحبيب صادق ورأي الشيخ بقى مخالص للصحابة نعم مين قال ده الشيخ وسام خالص على المذهب الجديد اكيد انت جديد ان انا اكون ثالث جنون في التصان ده بالظبط الوقت ده كده تمام ومن هنا اللي حصل يعني المثال اللي هو قريب من الماضي لا هل عندنا الخطوه الثانيه الخطوه الثانيه اي علامه كان نقدر اسمع لينا يعني دلوقتي مش في مرتب كيش حاجة مش حاجة الخط اللي بيحطو في المسجد ده الدليل الوحيد عليه هو المصلحة المقصلة طب إيه اللي كان لقبل كده الناس ما ماتخدش بالمصلحة المقصلة يعني أو النبع على السلام ما اعملوش ممكن نقول للناس اللذاتي قربية من زمان كانوا بيفهمو ممكن يعني ب... فالمصلحة قائمة يعني هم قبل كده لما كانوا بيصابوا الصف يحطوا كتف في كتف القدم في القدم يستوي دلوقتي الناس ما بيعلبوا يحطوا كتف ولا قدم ما بيعرفوا في ف يعني فالمصلحة مش متحقيقة ف يعني هو ده وجه موضوع مصلحة مبسوط لا يعني حتى لو علمتهم يعني طارس العين نفسهم يتفوق عشان يسوي الصف وبعدين بقى هنا هو اللي مواسوس يعني يتلاقي بتوع هندسة بيقص بالمليمترات يعني احس انه ايه يعني يعني انا كده مزبوط على الامام ولا لو حرفت رجلي يمين شوية ومعنين بيقص على مشاط رجله يعني مشاط رجله عاملة كده هو صدره كده خلاص لو لفت مشاط رجله كده يبقى هو كده تحول عن القبلة ولا انا ما هبيش كده يعني فايه فمصلحا نحط له من الخط نعم نعفزيه غير بقى طبعا اللي رجالة بقى عجعاء فهيجل بيحاول يساعد رجل يقوم بعد رجله تاني بحط ر في يمكن لأكي واحد عمل كده؟ خليه يا مامي يثنقه <تصفيق> بقى له أنا أجيبك؟ أنا أجيبك؟ وطبعاً ممكن طيب عن الميت يفضل ونصلحه طيب عمل أهل المدينة ده مشهور الإمام مالك هو الوحيد اللي أخذ به لأنه طبعا كان في المدينة فقال إن العصر الأول من بعد الصحابة لو انتشر العمل بشيء في المدينة فيبقى العمل به دوت اكيد سنة على الاقل ان ما كانش واجب يبقى ده دليل ننظر فيه بعد كده لو اتفقوا على عمل لقرب عهدهم من النبي عليه الصلاة والسلام وكثرة الصحابة والعلماء فيهم فيبقى عصر مالك واللي قبله لو انتشر في في المدينة عمل معين بحاجة يبقى ده سنة هو اخذ به وطبعا في ناس يعني قالوا اللي نأشوه أو يعني بعد كده قالوا لا ده مش يعني مش دليل على على الوجوب لان ممكن اهل المدينة يكونوا ورعين جداً طبعاً كان مكان الصحابة ومكان الديانة وهو بيتكلم على العصر التابعين مجوبة واستحباب، هو مجوبة أو استحباب أو يعني هو الناس مش بتختلف ان هو شرع يعني المدينة في العصر دوت مش يكتمع على بدعة بس هل يجتمعوا على سنة أو سنة مؤكدة أو واجب هو كمان في حاجات وصلها الوجوة ولا ده مش لازم يكون واجب زي مثلا ان هم اهل المدينة اللي الملكية بيقولوا ان الذهب الحلي فيه زكاية لان اهل المدينة كلهم كانوا بيطلعوا الحلي الزكاية تبا ده واجب زي وزي الذهب العادي ده دليلهم الدليل دهوقتي يعني مش دليل قوي لانه ممكن يكون مستحب وكل اهل المدينة بيأخذوا بيه توصل من كثرة العلماء والناس اللي فيهم ومحبتهم بالدين والكلام ده فيبقى مش دليل على الوجوب لكن طبعاً دليل على الاختحباء ومحدش عارض في الموضوع شرع من كان قبلنا وذكرنا فيها قبل كده شرع من كان قبلنا لو نوقب إلينا بالقرآن أو بالسنة وما خلفوش دليل يبقى شرع إليك ماشي؟ ده معناه إن فيه خلاف شوية لو ما خلفوش دليل ولا آت دليل على إن ده شرع يعني مثلاً سيدنا سليمان لما قالوا فطفيق مسح بالسوق والأعناق لما طير قبل خيل فقالوا أطعمها للفقراء في بعض التفاصيل يعني فكده في شرع من كان قبلنا أكل الحصنة حلال والحنابلة خدوا كده وقالوا إن أكل الحصان حلال حتى الحصنة الأهلية مش قياسنا الحمر الأهلية الحمير الأهلية حرام أكله لكن الحصان حلال أكله بدليل إيه؟ إنه مفيش في شرعنا اللي يضاد ده يبقى ده كان كافي عندهم لكن بعض الناس قالوا حتى شرع لمن قبلنا ده لو اتنقل لازم يبقى في دليل معاه يبقى كان انهم بيقولوا مش دليل يعني يبقى ما قلناش حاجة يبقى ما كان انهم بيقولوا مفيش دليل ما فيه دليل تاني ما فيه دليل تاني انت مالك مشين بعين انت بس فكرة موضوع. انت تطلع بكرة ده وانا لسه دي بيه اي بحقيا نقشات كتير وانا شد وجد كده احنا خلصنا الباب التاني من القصول عبدالله فضلنا بابين الامتحان الثاني في الاربعين موجود اللي هو من الحديث السابع الى اتناشر تاخدوا ان شاء الله والمنزمة اللي بعدها موجودة تاخدوا برضو المنزمة لا عايز يمتحن هنا يمتحن ولا عايز ياخد الامتحان ياخد زي ما أنا. خلصوا الامتحانات عشان نخلص من الشمال الجديدة دية في عائلتهم خليكوا تكبروا شوية عشان نكوش فينا الناس كين في ضيارة؟ لأ هاي اللي بصراحة ها خلصت ضيارة الكونيكشن هاي سبحانه روه محمدك بشهر الله لا لا لا لا لا تستطيع